وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إنني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب نحن عصبة إننا إذا اللخاسرون